<تصفيق> بوك تو أسغيم في التايشة تسعة وعشرون تسعة وعشرون بمسأدا إخد في المطعم واحد في المطعم واحد الشان هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوزة اسم بلها تفريق من فضلك قائمة الطام من فضل قائمة الطام ما تتي بماذاتنصح؟ ماذا تنصح؟ أفشار لكابل ببكشة بيرة؟ من فضلك، واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. أفشار لكابل ببكشة مايم مينراليم؟ من فضلك، واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مياه معدنية. شام تبم من فضلك واحد عصير بررتقال من فضلك واحد عصير بررتقال لك بشك من فضلك واحدهى من فضلك واحد قهى אפשר לקבל בבקשה קפה עם חלב? (אומר בערבית: מנפדלך ואחד קהווה, מה חליב). עם סוכר בבקשה? (אומר בערבית: מה סוכר? מנפדלך). אפשר לקבל בבקשה תה? מנפדליק ואחד שי. מנפדליק אפשר לקבל בבקשה תה עם לימון? מנפדליק ואחד שי. מעלימון. אפשר לקבל בבקשה תה עם חלב? مع حليب. من فضلك واحد شي ما حب جا هل عند سجائ هل عندكم سجائر فر هل عند من فض سجائر هل عندكم منفضت سجائر؟ لكش هل عندكم ش النار وال؟ هل عندكم ش النار خ مزج شوك شوك خ كين قني سكين؟ ينقصني سكين خسغالي كاف ينقصني ملعقة ينقصني ملعقة